يا فادي يا أنا أتي إليك طاريحا كل أثمي عليك في قلبك استرني في صفحك أقبلني atītaban rabbī ladayya ya fadlī ya anatī sahika ba'idi atita ibnira قلبك أستربي في قلبك استقر بي في صفك اكمل بي يا فادي يا انا اتي الليل على Sofia bei mir, at النجاح للنجاح قصة حلوة طويلة مع الكد والجد والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة وينشط قرارا كساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم. يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة والكثيرون ينتصرون نادراً ويندحرون كثيراً وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف ومن سقط في نقطة قوته كشمشون لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا وأن النصرة هي للرب هنا وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا وأن نستثمر نصرته لينصرنا متذكرين أن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة الله.